وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا إِتَّخَذَهُ زُوَّاءً مُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِن وَرَأِهِمْ جَهَنَّمَ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّخَذُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أُولِيَاءً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 أَمْ حَسِبَ الذين اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً ۚ أَمْ حَسِبَ سَائِرُونَ يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون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 وما يهلكنا إلا الدهر وما له بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاتِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدَاعِي إلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَوْقُعُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ